هذا هو الشريط الخامس والثلاثون من تفسير سورة أهل عمران ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحيار وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرق على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان.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 واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه فأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قرأ بكسر الدال وفتحها فقيل المعنى فقيل المعنى إنهم ردف لكم وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالًا لم يأتوا دفعةً واحدة فإن قيلها هنا ذكر أنه أمدهم بألف وفي سورة آل عمران قال إذ تقول المؤمنين عليك فيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فكيف الجمع بينهما قيل قد اختلف في هذا الإنداد الذي بثلاثة آلاف قد يقتُل في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين، أحدهما أنه كان يوم أحد وكان إمدادا معلقا على وكان إمدادا معلقا على شرط، فلما فات شرطه فات الإمداد وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين أن والثاني أنه كان يوم بدر وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتاده والرواية الأخرى عن عكرمة اختاره جماعة من المفسرين وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول إذ للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا إلى أن قال وما جعله الله أي هذا الإمداد إلا بسرى لكم ولتطمئن قلوبكم به قال هؤلاء فلما استغاثوه أمدهم بتمام ثلاثة آلاف ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسر, وأسر لها من أن ياتيا بها مرة واحدة وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة وقالت الفرقة الأولى القصة في سياق أحد وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها فإنه سبحانه قال وَاِذْ غَدَوْتَ من غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ حَمَّطَ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ قَالَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فذَكَّرَهُمْ نِعْمَتَهُ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 وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف وهذا معلق على شرط وذلك وذاك وذاك مطلق مكتوبه وذاك مطلق وذاك مطلق وذاك مطلق وهذا معلق على شرط وذلك مطلق والقصة في سورة آل عمران هي قصة واحدة مستوفاة مطولة وبدر ذكرت فيها اقترابا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 فلا يصح قوله إن إنداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيارهم من فورهم هذا يوم أحد والله أعلم فصل وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى, إلى جذع شجرة هذا القولين ولم يرجح أيهما أصح إذ سقول المؤمنين عليك فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين بل إن تصبر وتتقوا ويأتوكم من حرهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين فإن جعلنا الإمداد بالثلاثة والخمسة في وحد فلا إشكال وإن جعلناه في بدر ففيه إشكال لأن الله قال في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردثين وما جعله الله إلا بشرى لكن إشكال إذا جعلناها في بدر إذا جعلناها في بدر فكيف الجمع بين ثلاثة وخمسة وألف؟ أجاب بعضهم بأن الله أمرتهم بألف ثم بثلاثة ثم بخمسة ولكن إذا تعمد السياق وجدت أنه مختلف وأن الامتداد في وحد إنما كان بشرط وهو أن يسقوا ويتقوا ولم يحصل منهم صبر بل حصل من بعضهم معصية ومعلوم أن المعلق على شرط لا يتم إلا بوجود بوجود شرط وهذا مما يؤيد أن هذا الإمداد الذي هو مشروط كان في وحد ولما لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. وعلى هذا يكون الإمداد في بدر بألف من الملائكة مردفين أو مردفين ويكون الإمداد في أحد ثلاثة أو خمسة لكنه مشروط بشرط لم يتحقق وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروض وعلى هذا فالملائكة لم تقاتل في أحد ولم, ولا ولم يمد المسلمون بأحد منهم في أحد وسنة إن شاء الله في التفسير ما يبين أن الراجح هو هذا فصل وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية فلما أصبح أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان فمشى حكيم بن حزام وعتبة فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا فأبى ذلك أبو جهل وجرى بينهم وبين عتبة كلام أحفظه وأمر أبو جهل أحفظه نعم وبين عتبة كلام جهل حصل منه غيظ فراه يعني أغادره يعني أثار حفيظته وهو وفكايع عن إغضابه وإعراضته وأمر أبو جهل أخا عمري بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمر فكشف عن استه وصرخ وعمراه فكشف عن استه وصرخ وعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش هو أبو بكر خاصة وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عتبة وشيبة, وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن أفراء فقالوا لهم وعوف ومعوذ ابن أفراء فقالوا لهم من أنتم فقالوا من الأنصار قالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني منا فبرز إليهم علي بن الحارث وحمزة فقتل علي قرنه الوليد وقتل حمزة وقتل حمزة قرنه عتبة وقتل شيبة وقيل شيبة واختورف ابيده وقرنه واختلف عبيدة عبيده وقرنه ضربتين فكر علي وحق واختلف, واختلف عبيدة واختلف عبيده وقرنه ضربتين واختلف عبيده وقرنه ضربتين فكر علي واختلف عبيدة عبيدته واختلف عبيدة وقرنه ضربتين فترى علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل ضمنا حتى مات فلما فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم هذا خ... الآن قريش عندها حمية الجاهلية ما الذي أحمىهم على القتال؟ هو طلب الثار طلب الثار حين صرخ هذا الرجل وآخذ استه وجعل يندب أخاه يقول وعمراح ثاني لما برز إليهم ثلاثة من النصار أبوا أن يبارزوه أنفة وكبرا وقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد بني عم يعني قريش خرج إليهم ثلاثة علي بن ابي طالب رضي الله عنه والثاني عبيدة بن حارث والثالث حمزة بن عبد المطلب وهذه والمبارزة يا خالد المبارزة تفعل في الحرب لأن فيها تقوية للصف إذا قتل صاحبهم قرنة صار في ذلك تقوية لنفوس وإن كان بالعكس صار في هذا اضعاف لنفوس ولهذا قال أهل العلم إذا طلب العدو المبارزة فإنه لا يجوز لقائد الجيش انياذنا لأحد بالمبارزة إلا وهو يعلم يعني علم ظن وغلب الظن على يعلم أن هذا المبادث سوف يغلب قرنه، أما ما الاحتمال فلا جوف، لأنه لو غلبه لكسر قلوب المسلمين، فهؤلاء الثلاث رضي الله عنهم كما كما رأيت قتل، يقول قتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة أو شيبة على خلاف، وعبيدة المبادث قتل قرنه إما عتبه وإما شيبة ولكن كر علي وحمزة لما اختلف عبيدة وقرنه ضربتين كل واحد ضرب الآخر وهؤلاء قد فرغوا من صاحب من صاحبيهما كروا على صاحب عبيدة وقتلوا وفي هذا الدنيا على جواز قتل القرن إذا حصلت مثل هذه المبارزة لا يقال لماذا قتلاه وهو لم يبرز معهما نقول لأنه برز مع صاحبهم ولأن دمه هدر فإنه محارب نعم. ثم حمي الوقيس واستدارت رحل حرب واشتد القتال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداءه عن منكبيه فرده عليه الصديق وقال باعظم مناشدتك مناشدتك ربك يا بغد يا عليه الصديق وقال دي عليها عليها نقطة ها تعظ وقال تعظم مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة واخذ القوم النعاس في حال الحرب ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على, ثنا على ثناياه النقع وجاء النصر وجاء النصر وأنزل الله النقع شجة وجاء جبريل هذا جبريل على على تلاياه النقع وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيده رسوله والمؤمنين ومنحهم أختافا المشركين المشركين أسرا وقتلا فقتلوا منهم سبعين وأسر سبعين فصل ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب فتبدى لهم أبريس في صورة صراقة ابن مالك المدرجي وكان من أشراف بني كنانة فقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإنني جار لكم من أن تأتيكم كنالة كنالة بشيء تكرهونه فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم فلما تعبوا للقتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر ونكس, ونكس على أنا فقالوا إلى أين يا سراقة ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا لا تفارقنا لا تفارقنا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 الشيطان إني أخاف الله ليس خوف عباده لكنه خاف عن أن يهلك لا أن نعذب وهذا كقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين هذا ليس خوف عباده لأنه لو كان يخاف الله خوف عباده لعبده ولم يستكبر عن عبادته لكن هذا خوف هلاك كما يخاف الرجل من الذئب فإن هذا خوف ليس خوف عباده فالصحيح هو ما قال شيخ ما قال ابن القيم إنه اظهر نعم ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة وقالوا غر هؤلاء دينهم فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد والله عزيز لا يغالب حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه ولما ما دل ولم ما دل العدو وتواجه القوم. قال تعالى ومن يتوكّل على الله فإن الله عزيز حكيم ولكن كما قلنا من سبق إن من أسباب إن من التوكل أن يأخد الإنسان بالأسباب الشرعية التي أمر بها شرعا حتى يهيئ المحل للنصر. لأن من قال أن متوكل على الله ولم, ي... ولم يخرج بشيء مما يقاتل به فإن توكله لسي بصحيح فالهذا من جنس السفرية بالله عز وجل والسيزائي به لأن الله تعالى قرن أشياء بأسبابها لكن إذا فعل الإنسان ما يقجب عليه مع قيام الأمر الشرعي وحقق التوكل فإنه ينصر نعم ولما دل العدو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 قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فأخرجت تمرات من قرنه فجعل من قرنه فجعل يأكل منه ثم قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرما بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل فكان أول قتيل وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفه من أكفه هذا أم. هو الإيمان انظر إلى هذا الرجل رضي الله عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جنة عرض والسماوات والأرض ما صار عنده أدنى شك تيقنها كأنما يراها ولهذا لما التمرات وجعل يأكل قال لئن حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرما بها حتى قتل الله أكبر سبحان الله نعم وآخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفه من الحصبة فرمى بها على وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم فرمى بها على وجوه العدو لا من عندي لا فرمى بها وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم إلا ما لا تعينه وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل المسلمون بقتلهم فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع ومعنى الآية أن الله سبحانه لا الجبرية الجبرية, الجبرية عكسها الجبرية يقولون إن الإنسان ليس هو الفاعل إن الإنسان آلة فليس هو الصاعم والمزكي والحاج ولا, ولا, الحاج ولا وما رميت إذا رميت ولكن الله رم فهنا قال ما رميت إذ رميت قد يقول قائل تناقضها وما رميت إذا رميت قد يقول قائل بالرمى إذا رمى لكن نقول الرمي فعل وإيصال الرمية إلى المرمي هذا شيء آخر غير الفعل فالإنسان مثلا قد يرمي يوجد هواء شديد مثلا يرد السهم وقد يرمي ويكون هناك هواء مدابل لعب السهم فيحمله إلى أبعد فالرمي الذي هو الفعل ممن والرمي الذي هو الإصابة من الله فقوله ولكن الله رمى يعني أوصل هذا التراب إلى أعينهم ولو كان الأمر بفعلك ما وصل إلى أعينهم لكان يصل إلى أذناهم إن وصل وصل أما إلى أهم كل واحد منهم وهم ما بين سنة و فهذا ليس بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> وما الآية أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإصال. أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفا عنه الإصال الذي لم يحصل برميته فالرمي يراد به الحذف والإصال فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإصال. وكانت الملائكة يومئذ تباجر المسلمين إلى قتل أعدائهم قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإله وقد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد صدقت ذلك من مد صدقت ذلك من مد السماء الثالثة وقال أبو داود المازني إني في الجهاد فالحديث صحيح إذا فهنا يتبين أن الملائكة قاتلث مع المسلمين وهذا القتال قتال يعلم بآثره لأن الرجل سمع صوت الفارس يقول أقدم حيزوم وهذا اسم لهذا الملك الذي ضرب ضرب الرجل المشتد وظهر آثر الضربة على هذا المشتد هنا وقال ابو داود المازني اني لا اتبع رجلا من المشركين لاضربه اذ وقع راسه إني لا اتبع رجلا من اني لا اتبع رجلا من المشركين لاضربه اذ وقع راسه قبل أن يصل اليه سيفي فعرفت انه قد قتله غيري وجاء رجل من الانصار بالعباس ابن عبد المطلب اسيرا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 فوكز في صدر الحارث في ألقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه, ورفع يديه وقال اللهم إني أسألك نظرتك إياي وخاف أن يخلص إليه القتل فأقبل أبو جهل بن هشام فقال يا معشر الناس لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم فإنه كان على ميعاد من محمد ولا يهوننكم قتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم قد فإنهم قد عجلوا فوال فواللات والعزة لا نر قد عجلوا فإنهم قد عجلوا فواللات والعزة لا نرجو حتى نقرنهم بالحبال ولا أُلْفِيَنَّ رجلا منكم قتل رجلا منهم ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم وستفتح ابو جهل في ذلك اليوم فقال اللهم اقطعنا عن الرحم واتنا اللهم, بب... اللهم اللهم اقطعنا الرحم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 واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العريف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 ولما برجت الحرب وولى القوم هزمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به القرآن كما قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يريدون عرغ الدنيا والله يريد الآخرة فساره المعاذ وكما تعلمون أنه سيد الأوس رضي الله عنه أحب أن يقتلوا وأن لا يؤسوا. ولكن كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي عبد ذكر أن يؤسر ويؤخذ منهم الهدى بدون قتل والقصة مذكورة في سورة الأنفال. <تصفيق> نعم. ولما برزت الحرب ولما برزت الحرب وولل القوم من هزمين قام رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود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 الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده انطلق أرينيه فانطلقنا فأريته إياه فقال هذا فرعون هذه الأمة وأسر عبد الرحمن بن عوف وأسر عبد الرحمن بن عبد الرحمن في هذا الحديث دليل على فوعد أولا أن الله تعالى أدل هذا الخبيث الذي هو رأس الكفر رأس قريش والمحارب على قتل النبي عليه الصلاة والسلام وسنة ما قال في أول لازم والثاني أن الذي قتله شاب صغيران ليس من علة القوم والثالث أن الذي أجهز عليه رجل من رعات الغنم حتى أنه في بعض في بعض الرويات لما قال له من أنت قال أنا عبد الله بن مسعود قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم يعني يمسك برأس رجل من علية القوم فيذبح فيدبحه يبحشات وهو من رواعات الغنم لكن هكذا الدين إذا أظهره الله عز وجل يكون رواعات الغنم هم الأشراف والملوك وفي أيضا استثبات النبي عليه الصلاة والسلام من عدوه وأن الإنسان إذا بحث عن عدو أين راح أين ذهب فإن هذا من الحزم والعزم ليس هذا من الذل أو الذعر أو الخوف بل هذا من الحزم والعزم أن ننظر ماذا فعل العدو ولهذا قال الرسول طلب النبي عليه الصلاة والسلام من يتحسس عنه وعن أخباره ولما قد قتلته كر ثلاث مرات قال الله الذي لا إله غيره يعني تحلف بالله الذي لا إله غيره حتى ماثل بين يدي ما ابن اوف ابن خلف وابنه علي فابصره بلال وكان اميه وكان اميه يعذبه بمكه فقال رأس الكفر اميه ابن خلف لا نجوت ان نجا لا نجوت إن نجى ثم است وخ من الارصار عبد واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه ثم لحقوهما ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن أبرك فبرك فألقى نفسه عليه فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف فقال له أمية أمية قبل ذلك ما عنده قال قال قال له أمية قبل ذلك من الرجل من الرجل المعلم في صدره بريشة معلم. من الرجل المعلم في صدره بريشة ناعمة فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب فقال ذاك الذي فعل فعل فعل, فعل الأفاعيل وكان ما عبد الرحمن أدراع قد استلبها فلما رآه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع فألّقها طولوا نعم. فقال ذلك حمزة بن عبد المطلب فقال ذاك, ذاك الذي فعل بنا الأفاعل وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها فلما رأاه أمية قال له أنا خير لك من هذه الأدراع فألقاها وأخذه فلما قتله الأنصار كان يقول يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيري وانقضع يومئذ ليش فجعه بذلك لأن نصر أس... بأسير ولا أدراع الأدراع ذهبت والأسير قتل وانقطع يومئذ سيف عكاشة ابن محصن فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كدلا من حطب فقال دونك هذا دونك هذا فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيض فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر.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 وقال رفاعة بن رافع فعل الزبير يدل على عمرين القوة الشديدة والثاني الإصابة لأنه جعل السهم على عينه لا يرى منه إلا الحذر العين جعل السهم على عينه وأصابها ومع ذلك دخلت دخل السهم في عينه حتى أنه بشدته وطئ على الرجل نزعها وبشدة أخرجها وقد انثنت أيضا انثنت من شدة الضربة وهذه سبحان الله إذا رأيت هذه القوة السابقين كيف هذا الله أقول نعم وقال رفاعة بن رافع رميت بسهم يوم بدر ففوقعت عيني فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا يا, يا عتبة ابن ربيعة أحسن هذا يا عتبة ويجوز الفتح عندي مفتوح هي مفتوحة الفتح ولكن الأفصح الضم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ابن ويا ابن يا, ابن ابن يا عتبة ابن ربيعة ابنه عتبة مبنى عظم وابن منصوبة يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيّفوا؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثة وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة, بعرصتهم ثلاثة ثم ارتحل مؤيدا منصورا قدير العين بنصر الله له ومعه الأسارى والمغانم فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق, عنق النظر بن نعم فلما فلما فلما كان بالصفراء قسم الغنائم قسم الغنائم وضرب عنق وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة ثم لما نزل بعرق بعراق الضبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها وحولها فأسلم بشر كثير من أهل المدينة وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلاثمائة ثلاثمائة 300... 300... ثلاثمائة عشر رجلاً من المهاجرين ستة وثمانون ومن الأوس أحد أحد وستون ومن الخزرة مائة وسبعون وإنما قل عدد الأوس على الخزرج وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء لأنما نازلهم كانت في أوائل المدينة في أوائل المدينة وجاء النفير بغتة فقال النبو وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا فاستأذنه رجال ظهورهم في علم المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم فأبى ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا أعدوا له عدته ولا تأهبوا له أهبته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير مئات واستشهد من المسلمين يومين أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وستة من الخزرة واثنان من الأوس وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال فصل ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو بني سليم واستعمل على المدينة سباعب سباب سباء ابن ابن عرفه ابن عرفة ابن عرفة ابن عرف عرفطه وقيل ابن ام مكتوم فبلغ ما ان يقال له وقيل وقيل يقال له القدر فقام عليه ثلاثه ثم صرف ولم يلقى كيدا فصل فل ولمَّا رجع فل من الم... ولما, رجع فل محز... م... ولمَّا رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين نذر أبو سفيان ألا يمسر أسهو ما حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس رأسه ماء حتى حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في مائة راكب حتى أتى الأريض في طرف المدينة وبات ليلة واحدة عند عند سلام ابن ابن مشتم اليهودي فسقاه الخمر وبطل له من خبر الناس فلما أصبح قطع قطع من النخل وقتل رجلا من الأنصار. وحليفا له ثم كرر راجعه ولا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في في طلبه فبلغ قرقره الكدر وفاته ابو سفيان وطرح الكفار صويقا كثيرا وطرح الكفار صويقا كثيرا من أزوادهم ازواجهم يتخففون به فاخذها المسلمون فسميت غزوة الصويق وكان ذلك بعد بدر بشهرين فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية للحج، ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة أثمان بن أثاث رضي الله عنه، فقام هناك صفراً، فقام هناك صفراً كله من السنة الثالثة، ثم انصرف ولم يلق حرباً فصل، فقام بالمدينة ربيعاً الأول. ثم خرج يريد قريشاً والسخلف عن المدينة ابن أم مكتوم فبلغ ف... والسخلف على المدينة ابن على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع ولم يلق حرباً من ناحية الفرع ولم يلق حرباً فأقام هناك ربيعاً الآخر وجمالاً الأولى ثم صرف إلى المدينة فصل ثم غزى بني قنقاع وكانوا من يهود المدينة فلقدوا أهده فحاصرهم خمسة عشر ليلة حتى نزلوا على حكمه فشفع فيهم عبد الله بن مُبِي وألح عليه فاطلقهم له وهم قوم عبد الله بن سلام وكانوا سبع مقاتل وكانوا سبع وكانوا سبع مائة مقاتل وكانوا سبع مقاتل وكانوا صاغة وتجار فصل في قتل كعب بن اشرف وكان رجس فصل... فصل في قتل كعب بن اشرف وكان رجلا من اليهود وأمه لا الله عليه عبد الله بن سلام الدرابي السلام الشيخ هو قرى السلام لاوى السلام هو هذا حتى هذاك ضمن التخفيف سلام اضعنا بالتخفيفين وكان رجلا من اليهود وأمه من بني النذير وكان شديد الأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يش وكان يشتبب في أشعاره بنساء الصحابة فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لك عبد الأشرف فانه قد اذى الله ورسوله فانتدب له محمد بن مسلمه وعباد بن الاشرف وابو نائله واسمه نعم وعف نعم نعم وعباد بن بيشت وهو اخو كعب من الرضاء والحارث بن اوس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 قدموا سلكان بن سلامة إليه فأظهر له موافقته على انحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه ضيق حاله فكلمه في أن, في في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنون سلاحهم فأجابهم إلى ذلك ورجع سلكان إلى أصحابه فأخ... ورجع ورجع سلكان إلى أصحابه ورجع ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم فأتوه فخرج إليهم من من حسنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله وصاح عدو الله صيحة شديدة أفسحت من حوله وأوقد النيران وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي وجرح الحارث بن أوس في بعض شيوخ اصحابه فتفلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده لنقضهم عهده ومحاربتهم لنقضهم لنقضهم عهده ومحاربه ومحاربتهم الله ورسوله لنقضهم عهده عهده صح ومحاربتهم الله, ومحاربتهم الله ورسوله، ومحاربتهم الله ورسوله. غزوة واحد، فصل في غزوة واحد. ولما قتل الله أشراف قريش ببدر قصة بن نشره. فيها هذا على جواز المخادعة. المخادعة بالكافر المباح الدم. وهذا كافر المباح الدم. فيجوز أن تخادعه بأي شيء شيء. ويذكر أن علي بن ابن طاب رضي الله عنه لما طالب مبارزة عمر بن ود وخرج إليه صاحبه علي وقال ما خرجت لعبارز رجلين فالتفت عمر بن ود يظن أنه قد لحقه أحد فضربه علي في حالة اذا تقرطه حتى ميز رأسه من جسمه هذه مخادعة لكن المخادعه جائزة لأن هذا الرجل إنما خرج من أجل ان يقتلك فان تحول عليه وسلم اشار نعم هذا القائد سيدي الانصار الله عنهم إنما دايوه على نحمو مما نحن به نسائهم أبنائهم في دياره، ومعلوم أن بدر الأساس من من ديار المدينة، فخاف أن يكون في في نفوسهم شيء، ولهذا تكلم سارب مواد، والمقدار من وهما رجلان أنا أن جميع ولم يستجلم كله. الرسول صلى الله عليه وسلم فشر المؤمنين بالنصر وراء صالع الأرض ومن لما جاء المعركة دعا الله نعم. في الدعاء وشن الحكمة والعبرة الحكمة أن, إن هذا الوعظ له سبب ومعهود لسبب من سببه هذا الدعاء كما أن الله وعد الرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة ومع ذلك نحن دوله بها فالله افرسه الوعد لكن بسبب ومن الدعوة يا رجل سلام عليكم علينا الشيطان هرب قال ولهذا القصة لما هرب إلى البحر كانت الله يعني, يعني يحقق له موعده بالإنظار إلى يوم البعث وأن تعلم من الإنسان عند حصول الحوادث قد ينزعج وينسع أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس خرج يجر رجاءه قال أنس يخشى أن تكون أو الراوي يخشى أن تكون الساعة ومعلوم أن الساعة هذه مقدمات لكن مع شدة يحصل هذا الشيء يحسب. نعم ما نعقل من قصة طعب ابن رشق يعني إذا كان بين المسلمين قوم المعاهدة واحد من هؤلاء المعاهدون من هؤلاء المعاهدين يعني صار سببا المسلمين ينتقل عهده نعم يكون ينتقل عهده لا شك أيه ينتقل عهده إلا إذا كان زعيما ويكون عن قومه يندب من يقتل يقتله إيه. نعم. فمشي هذا الأحوال يعني يعني لون الأحبار يعني أقوى من المسلمين هنا. فوفي كثير يعني لا من المسلمين ولا يمكن يعني يندب من حام حاضر هذا الأوقات ولا يندب إلى قتيل مثل هذا. فهم بالحقيقة هؤلاء ما ما ظهر منهم الأذية وهو مبين. يعني مثل الكاتب ذاك اللي يكتب. في سب الرسول صلى الله في بريطانيا ايه بانا كيف واحد يغفر لا يستحق كيف يغفر يغفر يغفر اين كل من, من أساء إلى المسلمين من, من, من أهل الدم حتى لهم عندنا في بلادنا إذا أساءوا إلى المسلمين بزينة أو قتل أو غيره انتقض عهده انتقض عهده وصلنا للعهد صار كالحرب يجوزد كل واحد أن يقتله وما على العلماء أن يكتب وجوه قتله مم. ما يجب على علماء أن يعني يقول فلان أو هذا مهروف أنت أي واحد يعرف جهاز في التكتوب الفقه يعرف لكن العوام ما, ما يعرفهم نعم يعني العوام ما يدوم أي وغالق الذين يقتلهم هم صحيح هذا العالم ما يعرفنا نعم <تصفيق> إذا كان قد تعدى شر، إذا كان تعدى شره ولم تخشى الفتنة فربما نقول بجواز قتله وقد نقول بمنى قتله خوفا من أن يطلع عليه لأن الإنسان مهما تكتم قد يطلع عليه وإذا طلع عليه ربما يخشى يكون فساد كبير هنا. يعني ينقض عهده بمفرده ام ينقض عهد بكل الزمين الذين نحن في المكان نعم اذا هذا نقض العهد لهذا الزمين يعني يتسبب المزمين بس هو, هو فقط نعم نعم لو كان رئيس الفارح ولذا كان رئيس فقد يقاب من هذا لنقض له هو من نعم نعم على أينه في هذا لأنهم يخير فيه الأسرة يخير فيهم الإمام بين أمور أربعة بين قسل والاسترقاق والمن عليهم مجانا والمن عليهم الفداء أربعة أشياء على كل حال هذه المسائل ينبغي أن تجعل لولاة الأمور يعني مثلا نحن لو رأينا أحدا في بلد فيه حكام وسمو وعلم أنه مرتب كافر فإن نجعل هذا الأمر لو لو لو لولاة الأمو يعني ذا حصل فتنة أما لا صار في بلاد كفر فهذا نعم في بأس أن نقتلها لأنها بلاد الكفر لا يحكم من يكتبه والسنة نعم شيخ عندنا في بلادنا بعض السادة يعني هؤلاء من أصحاب الفهنة أو يعني السادة وكذا لقيت وين الناس؟ يبصدون عليهم يعني ويعني يعتقدون بالشفاء ويستندون لأبن النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بسطوا على بعض الصحابة ودعا لهم بالشفاة م... يقول بركة يعني ليس يعرف أن الله هو ليشافي لكن هذه من بركة وليد لكن هل بركة هذه مشاؤل بركة الرسول؟ <تصفيق> سبحان الله أقول بركة هذه مشاؤل بركة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا نلاحظ جماعة أن هؤلاء الشياطين لاحظوا أن أولئك الشياطين قد تعينهم الشياطين فيما يريدون، قد تعينهم، فيا العام من العامة هذا من الولاية، فيا ترون بهم. حضرينتها وقت. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن أبي مرحمة الله تعالى في زاد المعاد فصل في غزوة أخر. ولما قتر الله أشراف قريف ببدر ويصيبوا بمصيبة لن يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف الندينة في غزوة السويق ولم يمنى في نفسه أخذ يؤنب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع فجمع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لألا يفروا وليحاموا عنهم ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين وذلك في شوان من السنة الثالثة واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أن ينكث في المدينة وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها فإن دخلوها قاتله المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي وكان هو الرأي فبادر جماعة من فضراء الصحابة من من فاته الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه ذلك وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة وتداهوا على ذلك بعض الصحابه فالح هؤلاءك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهب ودخل بيته ولا بي سلامته وفرض لا بي ولا بي سلامته وخرج عليهم وقد امتلع اجن وقد وقالوا اكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تنكث في المدينة ففعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي مبي إذا لبس لأمته أن يبعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيث من الصحابة واستعمل ابن أم على المدينة بمن بقي في المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة رأى أن في سيفه ثلمة ورأى أن بقرا تذبح وأنه أدخل يده في ذرع حصينة فتأول الثلمة في سيفه برجل مصاب من بيته برجل يصاب من أهل بيته وتأول البقر بنفر من أصحابه المقتلون وتأول الدرع بالمجينة فخرج يوم, فخرج يوم الجمعة فلما صار بالصوت بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن عبي بنحو ثلث, ثلث الأسكر وقال تخالفني وتسمع من غيري فتبعهم عبد الله بن عبي هذه الرؤيا الرؤية النبي صلى الله... صل الله عليه وسلم وحي، فالرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين وحيا، جزء من النبوة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من المناسب أنه رأى في سيفه ثم. المناسبة، والله أعلم أن الإنسان إنما اعتز في الآدم وعند العرب بقبيلته وأهليته. والصيف سبب بالعزة لأن الإنسان به يدافع وبه يهاجم والثن هو استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأما البقر التي تذبح فإنها الصحابة رضي الله عنهم. ونسلت له بالبقر لأن البقر من أنفأ ما تكون من بهمة الآن يحرز عليها ويحرب منها وتنمى وهي هادئة بين الإبل وبين الغنم ليس بيها سكنة الغنم الزائدة ولا شر الإبل الطائشة فهي بين بين وأما إدخال يده في جرع حصين فهو تعولها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه يأوي إليها، ومعلوم أن الدرع تقي المقاتل سهام الأعداء وسيوفهم فإذا لجأ إلى المدينة فقد وقاه الله وصله على شر عادائه باللجوء إليها، وفي هذا دليل. على أن الرؤيا قد تكون بعيدة كل البعد من الواقع وإنما تكون إشارات إشارات يضربها الملك للنائم يراها ويفهمها أحيانا تكون قريبة كرؤية الملك شهيد رؤية الملك يسبب قرات سمان يقوله من سبع وسبسنبولات الخضر واخرى عبسات فهذا واضح انها في في, في الزرع في الجذب والاخصاب لانها قريبة احيانا وهو قسم ثالث يعني ان الاتسان الضوئية فتقى دون تأمين اي تقى كماهي كما رأى وهذا ايضا مشهور الى وقتنا هذا فإنه بعض الناس إذا رأى رؤيا جاءت كما بدون بدون أن تكون أمثال مضبوبة أو إشارة أو تلميحات <تصفيق> نعم نعم ثم السيف يعني كسرة كسرة في حد يعني كما يعرف الآن يقال مثلا سكي مسلم سيف مسلم تدارم مسلم فخرج يوم الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن عبي بنحو ثلث الأسكر وقال تخالفني وتسمع من غيري فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله يوبخهم ويحبهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لن نرجع فرجع عنهم وسبهم وسألهم قوم من العنصار أن يستعينوا بقلفائهم من يهود فأبى وسلك حرة بني حارثة وقال من غدر يخرج سعى قوم من العنصار أن يستعين بحلفائهم من يهوث أبى وذلك لأنه لا حاجة إلى ذلك ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرى أن يهود أهل غدر وأنهم لا يؤمنون ولهذا لا يجور أن يستعين بالكافر إذا لم يكن هناك حاجة ولا نستعين إذا كنا لا نأمنه لا نأمنه على أسرارنا أو نخشى أن يخذلنا عند القتاء فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء أن يستعينوا بحلفائه من اليهود لهذا السبب نعم وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج بنا على القوم من كذب فخرج به بعض الأنصار حتى سلت في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى فقام يحفو التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه فقال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال, عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة فيهم خمسون فارس واستعمل على الرمات وكانوا خمسين الله بن دبير وأمره وأصحابه أن ينزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو الطيرة تتخطف الأسكر وكانوا خلف الجيش وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوته من اهل تبوع المؤمنين مقاتل القتال فالنبي عليه الصلاه والسلام قد صفهم وبوع منازلهم في صبح يوم السعد في صبح يوم السبت فمن العلم من قال له بالحادي عشر ومنهم من قال في السادس من شوال وقد اتفقوا على أنه في شوال نعم فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل وجعل على إحدى المجنبتين وجعل على احدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الاخرى المنذر بن عمرو واستعرض الشباب الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال وكان منهم عبد الله بن عمر وعسامة بن زيد وعسيد بن ظهير والبراء بن عاجد وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمر بن حزم وأجاز من رآه مطيقا وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديد ولهما خمس عشرة سنة فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن خمس عشرة سنة ورد من رد لصغره عن سن البلوغ وقال الطائفة إنما أجاز من أجاز لي طاقته ورد من رد لعدم يطاقته ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك قالوا وفي بعض الفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مقيقا أجازني وتعبت, وتعبت قريش للقتال وهم في ثلاثة آمن لم ينجح يرجح أحد القولين هل أجازهم من البلوء أو أجازهم للإطاقة ولو قال قائل بأنه يحتمل أن يكون أجازهم للأمري للإطاقة والبلوغ وقال إنه إذا بلغ ولم يكن أهلا للقتال لصغل في جسمه وضعف أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجيز لأن وجود مثل هذا لأن وجود مثل هذا في الشيش قد يكون سببا للهزيمة لأنه لا يطيق المقابلة العدو وأما إذا كان دون البلوغ فإنه لا يجيزه لصغره وعدم تكليفه أو قال إذا كان دون البلوغ ورأى منه جلداً وقوة لأن بعض الناس يكون عنده نمو قوي فيكون قبل البلوغ من زية من له عشرون سنة فله عن جيزة وحين نقول إذا كان لا يطيق فإنه لا يمكنه وإذا كان يطيق فإن كان بعد البلوغ أجازة وإن كان قبله فهو مخير مخير الاحتمال أن النبي عليه الصّلي والسلام منع من من منع لعدم التكليف أو لعدم الإطاعة. نعم. وتعبت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف وفيهم مئة فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعد فارس خمسون وهؤلاء معهم مئتان. فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن و... إذا و... الرسول صلى الله عليه وسلم فهم جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك ابن خرا ابن خراشة وكان سماك إلى أبي دجانة سماك سماك ابن ابن خراشة خراشة إيه سماك ابن خرا ابن خراشة وكان شجاعا بطرًا يختال عند الحرب وكان أولًا نبدر من, من المسلمين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمر ابن صيفي وتنى عند الحرب والخير هنا لا بأس به لأن الاختيار نُوجب غاية القضاء فالمفسدة التي تكون فيه إن قدر فيه مفسده فيه يدفعها المصلحة التي هي أعظم ويكسر قلوب الأعداء على أن الذي يختال في الحرب إنما يختال لا للفخر وإنما يختال من أجل إغالة الكفاء فتزول مفسده الخيلاء بهذا وكان أول من بجر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عامر ابن صيفي وكان يسمى الراهب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الأوس في الجاهلية فلما جاء الإسلام فرق به وجاهر رسول كما سمى رسول عليه السلام أبو جهل بهذه الكنية وكان يسمى أبو الحكم ولكن رسول عليه الصلاة والسلام سماه أبا الجهد حال أيضا الراهب سماه المقليم رحمه الله بل سماه المدى عليه الصلاة والسلام الفاسق ضد الراهب لان أن الراهب هو المتعبد الله عز وجل والفاسق على ضده نعم. فلما جاء الإسلام سرق بي وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان رأس الأوس في الجاهلية. وكان. نعم. وكان رأس الأوس في الجاهلية. فعندما جاء الإسلام سرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذاب، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش مؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم على قتاله ووعدهم بأن قومه إذا إذا رأوه طاعوه ومالوا معه. فكان أول من من لقي المسلمين فنادى قومه وتعرف إليهم فقالوا له لا أنعم الله بك عينا يا فاسق فقال لقد أصاب قومي بعد شر ثم قاتل المسلمين قتالا شر لكنه شر عليه هو شر لكنه شر عليه والمسلم لا بأس أن يستعمل الشر على الكافة وقد مدح الله سبحانه وتعالى الصحابة في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فهذا الله يرضى وأول من يدخل في هذا الوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين معه. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا وكان شعار المسلمين يومئذ أمت وأبلا يومئذ أبو دجانت الأنصاري وطلحة بن عبيد الله و... يعني وقت وقت الفوائد فيه حس على الأقدام وعلى قتل الآداء يعني نعم إيش كمان نقول غص في هذا الشيء يعني ما هم لم يتحمله. ما كان شعارهم أمل بسبب الآية اللي نزلت في الأفخان من مكان النبي. أن يكونوا أسرع تومث الأرض. إن أمل في ذلك عسر. إحتمل أنهم أنقصروا هذا أو قصدوا ما جشجاع حمل مع الشجاع. نعم. وأبلا يومئذ أمود جانت الأنصاري وطلح تبلغ بيج الله. وأسد الله وأسد رسوله حمزه بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع وكانت الدولة أولى النهار المسلمين على الكفار فانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى رسائهم فلما رأى الرمات هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه وقالوا يا قوم الغنينة فذكرهم أميرهم أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا وظنوا أن ليس المشركين رجعه فذهبوا في طلب الغنينة وأخلوا الثغر وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا قد خلى من الرمات فجاوزوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم سبعون وتولى الصحابة وخلص المشركون, وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرهوا وجهه وكسروا ربائيته اليمنى وكانت السفلى وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان الذي تولى أداه صلى الله عليه وسلم عمرو بن عمرو بن قمياء وعتبة بن أبي العاص وقيل إن عبد الله بن شهاب وعتبة بن أبي وقاص وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عن عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجع وقولنا مصعب بن أمير دين وجهه فدافع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونسبت حلقتان من حن ونسبت حلقتان من من حلق المغفر في وجهه فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة ابن الجراح وعفّ فانتزعهما, فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح ابن ابنه ابنه وفنتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وأذّا عليهما حتى سقطت حتى سقطت ثنتاه من شدة غوصهما في وجهه وانتص مالك بن سمان وايد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته فاد وجركه يريدون ما الله حائل بينهم وبينه فحال دونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا ثم جاء ثم جالدهم طلحة حتى أجهبهم عنه وترس أبود جانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك ويصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده وكانت أصح عينيه وأحسنهما وصرخ الشيطان بأعلى صوته إلا محمدا قد قتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين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 فقاتل حتى قتل ووجد ووجد به سبعون ضربة وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو نحو من عشرين جراحة واقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين وكان أول من عرفه تحت المغفر كعبد بن مالك فصاح أعلى صوته يا ناشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار إليه ان اسكت واجتمع إليه المسلمون ونهضوا ما إلى الى الشهيد الذي نزل فيه, وفيهم, نعم. نعم. الذي نزل فيه نعم. نعم. وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصنه والحارث بن الصنه الانصاري وسم والحارث بن الصنة العنصاري وغيرهم فلما السند إلى الجبل أدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العود زعم عدو, زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصنة فطعنه بها فجاءت في ترقوته فكر عدوه الله منهزم فقال له المشركون: والله ما بك من بأس فقال والله لو كان ما بيه بأهل ذي المجاز لما لماتوا أجمعون وكان يعرف فرسه بمكة هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومدعي على تأميه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صبر حتى جاء هذا الرجل واقترب منه وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم الحربة بكل طمأنين حتى ضربه بطرقوته وصار أبو بالله يخور كما يخور الفصيل أو الثور فاشتمع الناس إليه وقال ما بيك من بأس هذه ضربة بسيطة فقال لو كان ما بي بأهلي للمجاز لما لمات من شدة آلمها ووجعها حتى مات نعم نعم. لما صبغ العين وما العين قد بين رضي الله عنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أحسن للبصرة. نعم. كيف هذا؟ ما عين الأول خلق الله سبحانه وتعالى. إيه نعم. ه هذي من بركة ذي الرسول عليه الصلاة والسلام أنها صارت أحسن ولا شك إن, إن العين إن خصنا العين الثانية بأم الله أيضا ولا ما. نعم. شو ذي المجال هذا سوق سوق تجارة يسمى ذي المجال يجسمون العرب فيه في السنة مرة هذا يتبايعون فيه وكان يعرف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى فلما طعنه تذكر عدو الله قوله أنا أنا قاتله فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء يشرب منه فوجده آجنا فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو هنالك فلم يستطع رما به فجلس طلحة تحته فلم يستطيع لما به فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحالت الصلاة فصلى بهم جالسا وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار وشد حنظرة الغسيلة وهو حنظرة ابو أبي عامر وشد حنظرة الغسيل حرك الله الغسيلة الغسيل يصفها شد حنظلة الغسيل سيف الحنظلة <تصفيق> <تصفيق> وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة ابن أبي عامر على أبي سفيان فلما تمكن منه حمل حمل على حنظلة شداد بن أسود فقتله وكان جنوبا فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله ثم قال سلوا أهله ما, سلوا أهله ما شأنه فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر فجعل وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنوبا يغسل اقتداءا بالملائكة وقتل, وقتل الملائكة وقتل المسلمون حامي لواء المشركين فرفعته لهم عمرة بنت عمرة بنت القمة الحارثية اجتمعوا إليه وقاتلت أم وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتال شديد وهي نسيبة وهي, نسيبة وهي نسيبة بنت مالك المازنية بنت وهي مصيبة بنت كعب النازليه قتالا شديدا وضربت عمرو بن قمئه بالسيف ضربات عمرو وضربت امر بن قمئه بالسيف ضربات فوقه فوقته درعالك درعاله كانت عليه وضرب وضربها عمرو بالسيف فجراحها جرحا شديدا على عاتقها وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأسير من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام فلما كان يوم أحد قلف الله الإسلام في قلبه الحسن التي سبقت له منه فأسلم واخذ سيفه ولاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت الحرب فبنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم فواجدوا الأصير وبه رمق يسير فقالوا والله إن هذا الأصير ما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر وإنه لهذا الأمر ثم سألوه من الذي جاء بك أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام فقال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عصابني ما ترون ومات من وقته فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من رهي قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قد ولم انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل. هذى الشاهد حديث مسلور رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا درع، فيسبق عليه الكسب، فيعمل بعمل أهل جنة، فيادخله. وهذا فضل من الله نح، فضل نح. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبق على الإكتاب فيعمل بعمل أهل النار وهذا عدل محل الأول فضل والثاني عدل لأن الثاني مقيد بما ثبت في صفير البخاري إن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار فلا يقول كيف يكون جزاء هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء أن يكون من مع أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده فيقال إن هذا العامل في عمل أهل الجنة إنما يعمل بذلك فيما يبدو للناس أما الأول يعمل عمل كفر لكن الله يتفضل عليه ويمم عليه فيهديه الإسلام نعم شيخ شيخان الذي ذكر الطيب أن الطهاء جادوه ما ما محمد عن نعم لا يعني نذكره ولكن فالصحيح أنه لا لا دليل في ذلك أول حريف مكره من صحته والثاني أنه أن شأن الآخرة لا يقص في الدنيا فتقصين ملائكة له قد يكون كرامة الله لا لبيان الحكم شرعي والصواب من الشييد لا يغسل ولو كان جنوبا لأنه إنما يرزنه غسل جنابه من أجل الصلاة والصلاة لا تجب على الميت ولو قلنا بأنه يغسل من جنابه لقلنا وإذا مات الإنسان إذا ما الإنسان هو شهيد وعليه حدث أصر وجب عليه أن يوضع ولا أعلم به قائدا فالصواما الشهيد لا يغسل سواء كان جنوبا أم غير جنوب أم يعني خرج انه كيف هو كان لا وقت اوقات من الجمعه وترك الصلاة بعد الصلاه ما في معنى كان معل... مع... في لا شهيد غير المعركة كغير شيء. يعني يجب نغسل ويكفل ويصلى عليه حتى وإن كان مقتورا ظلما فإنه غسل كعيدا أخرين ثلاثة ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد فلم يجيبوه فقال أفيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه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 لأن كلمهم لم يكن برد بعد، لم يكن برد بعد في طلب القوم ونار غيظهم بعد متوقده، فلما قال يا أصحابه أما هؤلاء فقد في تموهم عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله، فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وأدم الجبن والتعرّف إلى العدو في تلك الحال. ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا وأنه وقومه جديرون, بعد جديرون بعدم الخوف منهم وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منه وكان في الإعلام بذقاء هؤلاء الثلاثة وأهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه وعلفت وارفت في اضده ما ليس في جوابه حين سال عنهم في والفت في اضده في عضله ما ليس في جوابه حين سال عنه واحدا واحدا فكان سؤاله عنهم ولا لقومه آخر من العدو وكيده فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه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 ولم ينهى عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا ثم قال عبو سفيان ثلاث كلمات أولا أفيق محمد أبو قحافة عمى فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجبوا أو هم سكتوا عن إجابته دون أن ينهر عن ذلك لأن في ذلك إذلال الله إذلال الله وفي هذا تقوى الله من جهة أن نفسه تظن تضم لأول وهلة أن هؤلاء قتل فيفرح يفرح وتنتشل نفسه وتسر ولهذا قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم ثم جاء الجواب ردا على هذه الجملة وهي الجملة الثانية لأنه كاذب فقد كذبت عدو الله وقد أبقى الله ذلك ما يسوه فكان هذا أشد عليه مما لو أجبوه قبل أن تمنيه نفسه أنهم قد قتلوا لأنه إذا مات نفسه أنهم قد قتلوا وانشرحت بذلك وانبسطت كما يعبر عنه بقولها أما هؤلاء فقد كفتوا ثم يأتي جواب بأنهم أحيا صار هذا أشد عليه أما الجلة الثالثة وهي أعلو هبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن نبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل وذلك لأن هذا ينافي التوحيد حيث ابتخر بآلهتي التي يعبدها من دون الله، وهذا أمر لا يمكن السقوط عليه. أما مسأله محمد وأبو بكر وعمر، فهي قد تكون مسألة شخصية لهم الحق في أن يجيبوها أو أن يجيبوه. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية لإنتاج والتوزيع في عُرئزا، والتي قامت بتسجيل هذه المادة. أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا